غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين, آمين, آمين, آمين, آمين قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم شائهم ما هن امهات ان امهاتهم الا اللائي ولدنهم وانهم ليقولون منكرا من القوم وزورا وان الله لغفور والذي يظاهرون من نسائهم ثم يعودون, ثم يعودون ما قالوا فتحذر رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعبون به والله بما تأملون خبير فمن لم يجب حصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِقْعَانُ سِتِينَ مِسْكِينَ ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ عُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَابِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ كُبِتُوا كَمَا كُبِتَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلِلْكَابِرِينَ عَذَابٌ مُهِ وإن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كبتوا كما كبت الذين مِن من وَقَدْ وقد أنزلنا آياتهم بينات وللكافرين عذابهم مهين يوم يبعثهم الله جميعا فينبيهم بما آمنوا أحصاه الله ونسوه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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أمين ألم تر أن الله يألم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من ندوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خرسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو ما هم أينما كانوا ثم ينبئهم بما أملوا إن الله بكل شيء عليم ثم ينبئهم بما أملوا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 ويقولون في أورسهم لولا يؤذبون الله بما نقول حسبه حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالدر والتقوى واتقوا الله وعلى الله فليتوك وعلى الله فتوق واتقوا الله الذي واتقوا الله الذي اليه تحشرون انما النجوى من الشيطان ليحزن الذين امنوا وليس بضارهم شيئا الا باذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون الله اكبر الله اكبر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 فذلكم خير لكم وطهر فئن لم تجدوه فإنا الله غفور رحيم أأشفعتم أن تقدموا بين يدينا جواكم صدقات فإذا لم تفعلوا وَتَابَ الله عليكم فأقيموا الصلاة فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وآطيعوا الله والله بما تعملون خبير والله خبير بما تعملون أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ و... وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم أباهم مهين لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يوم يبعدهم الله جميعا فيحبون له كما يحفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون استعوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون الذي لا يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغربن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا أعباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو أشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين بيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون الله أكبر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 صَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْأَجِيزُ الْحَكِيمُ هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَظَنُّوا مَا ظَنَنْتُمْ هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من زيادهم لأول الحشر ما ظلنتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانئتهم حصولهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقلف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار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 ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستغين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ما أفاق وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجبتم عليه من خير ولا لكاب ولكن الله يسبق رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولد قرباء يتامى والمساكين وبن السبيل فَِ يكونَ دلَة بَين الأأَغْيائِ مِنك وَماَا تَاكُم خَسول فَقُضُوه وَم نَها ك عَنوا فَتَهُ وَاتَّقُ اللهه إِ الله, الله شَدندُ لِقاب للِْحُقَضاء إِه جيل الذيينَ أج مِ الذالِهِم وَنوالهِ تَعونَ فَضلَم مِنَ الله وَوانان وَيصُون اللهه وَسولهُ أُناَاائِكَهُم الصادِقون والَّ َتَبَوؤُدَ وَالإمَلَ منِم قبلهِمْ يحبّونَ م مننْهَا جَرَاء إلَْهِم وَلاَا يَجدون وَلَا يمدونَهِ صُد لِهِم حاجةَ مِما قُوتُ وَيثِرونَ على أَفُس وَيُذِرون علىأَفسِهِم وَلوو كانَانَ ومن يوق شبح نفسه فأولئك هم المضربون والذين جاءوا من معدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إن ترغوه الرئيم ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون بإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم وليموتوتلتم لننصرنكم ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون بإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن اخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم احدا ابدا وان قتلتم لنا لننصرنكم ولئن نصروهم ليولن الادبار هم لا ينصرون وان قتلتم لنا لننصرنكم والله يشهد انهم لكاذبون لينخرجوا لا ياخذون معكم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 بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعاً جميع وقلوبهم شدّاً ذلك بأنهم قوم لا يعقلون الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر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 يا ايها الذين امنوا اتقوا الله واروا نفسكم ما قدمت لغد وتتقوا الله ان الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم اولئك هم الفاسقون لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنه اصحاب الجنه لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشئا متصدئا من خشة الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتبكرون هو الله الذي لا إله إلا هو آلم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجباغ المتكبر سبحان الله أما يشكون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الله أكبر الله <تصفيق>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 أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وأدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول, يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهاداً في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسقون إليهم بالمودة فَإِنْ جَادَلُوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَبِمَا أُنزِلَ إِلَيَّ مِنْ رَبِّي وَمَا أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ ظَالِمًا لِمَنْ جَهَلَ الْهُدَى وَإِنْ كُنْتُ بَصِيرًا فَأَنَا تَوْبٌ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ يفعله منكم فقد سواء فبما فقد سواء إيه لكم وَجْهَهُ إِلَى إليكم وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا لن تَنفَعْكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ اللَّهُ لِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إذ, إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا كفرنا بكم وبدى بيننا وبينكم الأداوة والبضاء أبداً حتى تؤمنوا بالله واحجبوا إلا قول إبراهيم إلا قول إبراهيم لأبيه لا أسكغفرن لك وما أملك لك من الله شيء ربنا عليك توكلنا وإليك ألبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فترة للذين كبروا واغذر لنا ربنا إنك أنت الأزيز الحكيم لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرضي الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتهم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين أمين لا علهاكم الله عن الذين ليقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تضروهم وتقصدوا إليهم إن الله يحب المقصدين انما يلحقه الله امن الذين قاتلوكم في الدين واخذوكم من دياركم ومضاهروا على اخراج وضاهروا على اخراجكم ان تولوهم ومن يتولهم فاولائك هم الظالمون يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فانتم تهنوهن الله اعلم بله فايتمنوا ثموه المؤمنات من فلاترضعوهم الى الكفلاء لا هن نحلت لهم ولا هم يحلون لهم وان واتوهم ما انفقوا ولا جناح عليكم ان تنكحوهن اذا اتيتموهن اجورهم ولا تمسكوا بعصم الكوافير سواما أَ فَم وَيسأل ما أَ فَق ذلك حكم الله يَحكم بك الله عليهم الحكيم وَ فتكم شيءيء من زوالك يلكفاره آاقَ فات الذي ذهبت أَزوادهم مِذلَم ن فك وَاتم الله وَاتق الله وَعلمم أن الله اتق الله الذيأَتُم بهم منون وَاتَّقُوا الله الذي آنْتُم بِهِ مؤمنون يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَلَّا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ بِمَا أَرْضَوْهُ مِنَ الْهَوَاءِ وَإِنْ تَفْعَلُوا فباررهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يمسوا من الآخرة كما يمس الكفار من أصحاب القبور الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر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 ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتل يا أيها الذين آمنوا لم تقولون على الله ما سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو الأزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتم عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُم بُنْيَانٌ مَّرْصُوصٌ وَإِذْ قَالَ لَهُمْ سَالِقَ قَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إليكم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 ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدر الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم خير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا ايها الذين امنوا هل اتلكم على تجاره ان تنجيكم من عذاب اليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وانفسكم ذلك خير لكم ان كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة, ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوت العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا مرحب الحواليين من أنصاري إلى الله قال الحواليون نحن أنصار الله فآبنا الضائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأيدنا الذين عامنوا على أدوهم فأصبحوا ظاهرين الله أكبر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 سبح بيء لله ما في السماوات وما في الارض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الامين رسولا منهم يسلو عليهم اياته ويزكيهم ويذكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه و فَرِينًا مِنْهُمْ لَمَّا يلحقوا بهم وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ذَلِكَ فَضْلُ الله يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ حِمَارٍ يَحْمِلُ أَسْفَارًا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 لا يتمنونه أبدا بما خدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تعدون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم فينبئكم بما كنتم تعملون الله الله الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ما إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغبوب عليهم ولا الضال خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله, من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوان فاضضوا إليها وتركوا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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط بالمستقيم صراط الذين أنعمت عليهم آمَنُوا نَشْهَدُ أَنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَن بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون واذا رايتهم تعدبك اجسامهم وان يقولوا تسمع ل يحسبون كل طيحه عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله ان لا يفلحون واذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لو ورؤوسهم لو ورؤوسهم ورايتهم يصدون وهم مستكبرون سوا لا تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفقوا ولله خزائن السماوات لَنَا لَا يَخْفَرُونَ يَقُولُونَ لَإِذْ وَجَعْنَا إِلَى مَدِينَتِنَا يُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ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 صدق وأكون من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون الله أكبر الله رب العالمين الرحمن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 يعلم مَا في السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَمَا اللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ فَنذَرَهُمْ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُم بِذَنبِهِمْ وَلَا يَنقِذُهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رسلهم الَّذِينَات فَقَالُوا فَقَالُوا أَنَحْنُ يَهْدُونَنَا فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا وَاسْتَغْنَى اللَّهُ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن لَّن يُبْعَثُوا قُل بَلَى وَرَبِّي لَتُبَأْثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّأَنَّ وذلك على الله يسير فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون قبير يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغاغ ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته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 فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاب المبين الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكلين اتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا وانفقوا خيرا لانفسكم ومن يقضى نفسه فهؤلاء هم المفلحون ان تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم الله الله أكبر الله الاكبر الحمد لا ربّ العالمين أو الرحم الرحم م ي مدينين إ كانبدُ كانستعين إد الصرااط المستقم صاق الذي أن أنت عليهميد الموض ب عليهم, غير المغضوب عليهم فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا, إلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ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 واللائي يئثمن من المحيض من نسائكم انغتضبن عدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحيضن واولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن واولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن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 بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة ساعت من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه بعد عصره يسرا الله, الله, الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين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 بيننا ورسله فحاسبناها حسابا شديدا فحاسبنا حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وما لامرنا وكان عاقبه امرها خسرا اعد الله لهم عذابا س اللهؤ الأنبابِ الذيين آمنوا غدَ زَل الله إليكُ جكرا غد زَن الله إليكُ بكرى وَسوني يَْن عَلَكم آيات الَّ مضَلَة يُخرج الذي آمعملل لخرج الذيين آم من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله, يدخله جنات تجري مِنْ تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَمَاوَاتِهَا وَأَرْضَهَا وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُم يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُم لِتَعْلَمُوا لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا الله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 لَمَّا نَبَّأَهُ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِي الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ خَرَّتْ قُلُوبُكُمَا وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ أسى ربه إن طلقتن أن يبدله أزواجا خيرا من كن مسلمات, مسلمات مؤمنات قالتات تار تُصِيبُ سَيِّئَاتِهِمْ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ necesita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 مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا رَأَتْ نُوحًا وَامْرَأَتُهُ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِن عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَخَانَتَاهُمَا خَلْوًا يُؤْنِيَانِي عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ خِئَاءً وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إذْ قَالَتْ, إذ قالت رَبِّ بِنِيعْمَاءَ أَمْنَنْتَ عَلَيَّ مِن فِرْعَوْنَ وَزَوْجِهِ وَأَن تُمَتِّعَنِي مِنَ أَمَرَ يَا نَبْلَةَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا فَنَطَقَتْ بِكَلِمَاتٍ مِنْ رَبِّهَا وَخَطِبَتْ بِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ